والدين والزيتون وطول سهلين وهذا الجلد الأمير لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير رمون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأسهم الحاكمين